كتاب الزكاة وانما الفرض على من أسلم حر معين وملك ثمنا في قيد ولبقر واغنام بترف حول ونصاب والصيام وذهب وفضه غير حلي جاز ولو اجر لي المتعامل وعرض المتجر وربح حصل بسرط حول ونصاب كملا وجيث قوت باختيار طبع من عنب ورطب وزرع وسرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاك وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان تم لها عام وعنز عامان في الخمس والعشرين بنت للمخاض وفي الثلاثين وست مفتراض بنت لبون سنتين استكملت ست وأربعون حقة ثبت وجذعة للفرد مع ستين ست وسبعون بنتا لبون في الفرج والتسعين ضعف الحقة والفرج مع بعد المية ثلاثة البنات من لبون بنت لبون كل أربعين وحقة لكل خمسين احتب وعف عن الأوقاف بين النصب نصاب أبقار ثلاثون وثيث كل ثلاثين تبيع يقتفي مسنة في كل أربعين أي ذات سنتين من السنين وبعف عشرين نصاب الغنم شات لها كشات إبل النعم وبعف ستين إلى واحدة شاتان والإحدى وبعف المئة ثلاثة من السياه ثم. شاكاً بكل مئة مجعاً حتماً مال الخليطين كمال مفرد إن مشرع ومسرح يستحب والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب عشرون مشقالاً نصاب للذهب ومئة جرهم فضة وجب في ثين ربع العصر لو من معد وما يزيد بالحساب البيين وفي ركاز جاهلي منهما هل حالا في الزكاه قسمت في التمر والزرع المصاب الرملي قل خمسه وربع الف رطل وزائد جف ومن غير نقيل العصر اجب بلا مؤونه سقي ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع وعرض مثجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله باب زكاة الفطرة ان غربت شمس تمام الشهر تجد إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل خمسة أرطال وثلث رسل بغداد قدر الصاعب الأحسان قريب أربع يدي إنسان وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته والسف من يكفر مهما يفضل عن قوته وخادم ومنجلي وزينه وقوت من مؤونته يحمل يوم إيده وليلته باب قسم الصدقات أصنافه إن وجدت ثمانية من يفق درد تهمه للباقية فقير العادم والمسكين له ما يقع الموقع دون تكمله وعامل تحاشر الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام رقابهم مكاتب والغالم من للمباح الدان وهو عادم وفي سبيل الله غاز احتسب وابن السبيل ذو استقار اغترب ثلاثة أقل كل حلف في غير عامل وليس يكفي دفعاً لكافر ولا منسوس رق ولا نصيبين لوصي مستحق ولا بني هاشم والمصالب ولا الغني بمال أو تكسب ومن بإنفاق من الزوج ومن حتماً من القريب نفسي المؤن والنقل من موضع رب الملك في فترة والمال مما جُكي لا يسقط الفرد وفي الكثير يسقط والإيصاء والمنذور وصدقات النسل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجار ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو بما عياله حرام وصابل الحاجة فيه أجر بمن له على السرار صبر